ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا وَقُولُوا قَوْلًا قولا سديدا يصلح لكم وَيَغْفِرْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وأدل ادى الامانه ونصح الامه فصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حمدا لك يا رب نصرت عبدك وعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثمان عليك أنت كما اثنيت على نفسك أن أنت فأضلت ومن أنت فألمنا شكرك ألمنا شكرك عملا وألمنا حمدك ذكرا ما كنا نحلم بهذا النصر بالخيال فجعلته واقعا في عالم المثال ما كان يدور بخلدنا في يوم من الأيام ان يولي الجيش الأحمر هاربا منهزما أمام فئات من المؤمنين حافية الأقدام خاوية البطون خالية الجنود ليس بين يديها ولا في قلبها الا التوكل على الله عز وجل والاعتصام بكيانه والالتياب بحماه وهو تكفل فنعم المولى ونعم النصير نعم قد عام فقط ما كنا نظن أن هذه النتائج سنصل إليها على الأوراق وإذا بها حقائق تطبق الافاق كنت بالأمس اراجع ملفات جولات كردفيس خلال السنوات الست العجاف من سنة الف تسعمين وثان ثمانين إلى سنة الى الرابع عشر من عبر سنة 1988 في جولات من الثنة العشرة لم أجد ذكر كلمة واحدة للمجاهدين لم أرى اي شيء من خلال الاتفاقيات الأربعة التي عقبت عليها معاهده جليل اي سهم من سهام هذا الجهاد المبارك لما لم هؤلاء الاباة بعدما ضحوا وقدموا بهنت وانا اقلب الاوراق وتذكرت قول الشاعر ويقبل الامر حين تغيب طين ولا يستشهدون وهم حضور وقول احمد شوقي احراما على ملابنه الدوح حلالا للطير من كل جنسي الدولة العبرانيين الباكستانيه امريكا الاتحاد السوفياتي هؤلاء الاربعه هم الذين يديرون الامر والمجاهدين ليس لهم اي ذكر سوى شذره من الشذرات ولمنع المتسللين عبر حدود باكستان الى افغانستان يمنع المرتزقه المتسللون المسلمون المجاهدين متسللين مرتزقه والاعتراف بالحكم الشرعي في كابول الذي يراسه نجين وكم نسح الناس من العالم الإسلامي المشكون على هؤلاء القوم الذين كأن عبد الطيب يقصد أنه يقول لم يترك الدهر من قلبي ولا كالبي شيئا تتينه عين ولا جيده تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أنبع رب عرق لم يبقى سهلا في كمامته إلا وألقوا به في المعركة ولن يبقى بيت في افغانستان الا وتحول الى ميتم ومعتم والطيبين في العالم الاسلامي مشفكون على نهايه هذا الجهاد ويخشون الا تنصحب روسيا فيختل احدهم فرصه اللقاء بسكين الروسي ثم ياتين هنا الى المشاور وكانه يملك الدنيا بين يدي وبين يديه وكانه يريد ان يضع كازا الجهاد فوق مفرقين هؤلاء المجاهدين يقول لهم لقد وصفتم روسيا روسيا بضخامتها وعظمتها اليكم حتى تدخلوا الى افغانستان وتشتركوا في حكومه نذير وتدرون مصالحه وطنيه ومن صحب الروس وهؤلاء المجاهدون تعجب لهم وهم كما قلت قد طحنت من الاحداث واقعدت نفوسهن اعصابهم الحمم التي تتناثر من السماء والارض تتفجر تحت أقبال المراكين ومع ذلك يسرين قمنا لأجل إقامة دولة إسلامية ولم يوضع السلاح إلا بقيام دولة إسلامية كنت أرى القادمين والظاهدين والعائدين المجانسين الطيبين من العالم الاسلامي وهم ينصحون مشركين ينصحون هؤلاء المجاهدين ان يخدموا بنصف الحلول بثلاثه ارباعها بان يخفيوا اهدافهم بان يقللوا عيار اسلاميتهم بانه رعت بالهم ولكن كما قال سعد بن ناشد اذا هم القى بين علميه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستثر في رايه غير نفسه ولم يرد إلا قائم السيف جانبًا سأغفل عن العار ما بالسيف جالبًا علي قضاء الله بما كان جالبًا يبون علي تبون على هؤلاء قلافهم واولادهم ونفوسهم اذا ثنت اوبالهم بان يصلوا الى مطالبهم على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم ويعظم في عين الصغير صغيرها ويصغر في العين العظيم, العظيم العظائم نعم ادرك الان نعمة الله ان الاظذان لم يقبلوا نصائح المسلمين في العالم الاسلام وادرك الان اهمية من من قياده وصلتها برب العالمين وادرك الان وقد تحمتنا الاحداث باطفالها ومرستنا التجارب برحاها ادرك اهميه التربيه في دعوه اسلاميه لا بد للناس من دعوه اسلاميه يتربون بها حتى يتعلموا التوكل على الله والاعتصام به والالتياب بك وبكوان وحنا دو بدافع دواحنا لا بد للناس ان يتربوا تربية طويلة وان تدخنهم الاحداث يواجهون طواغيط بلادهم قبل ان ينتشكوا السلاح سواء في وجه الطواغيط في بلادهم او طواغيط الكفر اجمع لا بد. من تربية القاعدة السلطه التي تكون صمام الامان اذا دارت رحى الزمان وكشرت النوائب عن عنيادها واخذت الكروب بالخناق لا بد من اناس يفزع اليهم يفزع لله عز وجل ولكن وهم يدركون والناس مدركون ان هؤلاء الناس الذين ولوهم امورهم مؤتمنون على الدماء على الاعراض على الاموال وعلى البلاد وأي انسان يصل الى الحكم دون تربيه طويله ودون معركه شديده ودون سجن ودون تشريد ودون جهاد هذا يبيع البلاد في جلسه على الموائد الخضراء ومن اخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد هذه التي مرت بنا في افغانستان والتي كان لنا شرف مواكبتها للسنه الثامنه حتى الان تعلمنا الكثير الكثير كنت اقرا في الكتب الكيد العالمي وانهلع الدولي من الاسلام كنت ادرس نظريا ان فرائس الدنيا كلها ترتعد كلما ذكر خليفه او مر بخواطرهم ذكر الخلافه او دار بخلدهم مجيء دوله اسلاميه تحكم بدين الله لكنني ما فهمت هذا عمليا إلا من خلال الأحداث وفي الأسبوعين الأخيرين هذين عندما رأيت بأم عيني تجالب العالم أجمع على أن تقوم المسال قائلة وكان يمكن ان يمر الامر بسهولة ومن خلال المصلحة ومن خلال المتح المعاملة وتضيع القضية والبلاد ويفسد الدين والعباد لولا ان الله سخر لهذه القضية شبابا من ابناء الدعوه الاسلاميه وقفوا امام العالم كله يقولون لا الضغوط الدينيه المؤامره العالميه المكر والمكائد من وراء الكواليس الترغيب والترهيب التميح والتصريح ولعبة الوصوليين والمعتدلين كل هذه أسلحة يستعملها أعداؤنا البارزون أو أصدقاؤنا الذين قد يمثلون المخالب دون أن يعلموا ويستغلون بصوره مباشره او غير مباشره حتى يصلوا الى النتيجه ان لا يقوم كيان للاسلام في الارض ادركت ثقل المسؤوليه على المسلمين وعظم الامانه على اعتاق الدعاه المخلصين وأدركت عندها لماذا يشترك الفقهاء أن لا تنعقد البيعة لفاسق أجمع الفقهاء على أن البيعة لا تنعقد لفاسق ولا بد أن يكون إمام المسلمين واميرهم رجلا عالما صالحا تقيا مجتهدا ونبايعه أربعون من المجتهدين فاذا خلا الزمان من المجتهدين فيختار الاعلم والاصلح قياسا على اهل زمانهم ادرك الان اكثر من ذي قبل لم تعد المعركه خافيه لقد انجاب الغبش وانقشع الغمام وتدللت المعركه انها شرسه ضاريه ضد كل من قال نريد ان نحكم الاسلام في الارض حاول هؤلاء المجاهدين أن يلتقوا على رأي وأن يصلوا إلى حل بدأت الضغوط الدولية والتحركات العالمية وكل الأجهزة الآن مسلطة على إسلام أباد فالعيون الراسدة والأقلام الكاتبة والأقمار الصناعية والمجلات الدورية والجرايد اليومية كلها آذان صاغية وأعين متنمرة على مكان الاجتماع. وماذا يمكن ان ينبثق عن هذا الاجتماع انهم يسرقون من الاسلام كفرق الاطفال من الغيلان والجن وكما تخلف الام طفلها في سريره من الجن والعفاريت هؤلاء اذا اردت ان تخرجهم عن طورهم وان تشن تفكيرهم وان يخرجوا مكمونات صدورهم فقل لهم الاسلام قادم اي تقسيم هذا الاسميين والنظلم المعتدلين نعم الاصوليون وقد انطق الله اعداءنا بالحق الاسوليون يريدون ان يرجعوا الى الكتاب والسنة يريدون ان يرجعوا الى اصول دينهم والمعتدلون الذين يمكنهم ان يقبلوا اسلاما امريكيا في المنطقة اسلاما يقاتل الشيوعيه الملحده ولكنه لا يقاتل الامريكان الذين يشترون باموالنا قد يسمعون باموالنا قذائف تتساقط على رؤوس ابناء المسلمين في صبرا وشتيلا وفي بيت المقدس وحيفا ويابا نريد اسلاما سلعه تجاريه يحرك حيث شاء اعداء الله من الغربيين والامريكان ضد الالحاد لماذا لان الالحاد اخطر من النصرانيه لان النصارى قال عنهم القران ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصار ولذلك عندما تقول لهم أنتم كفار يقولون هؤلاء العلماء جهلا لا يدرسون كتابهم نحن أهل كتاب ولسنا كفارا فمن نعم الله عز وجل كما قلت لكم أنه يجويل الازمات السياسية والفتن الدينية الواحدة والأخرى دون أن يكون للمجاهدين حول ولا طول هم بعاف ولكنهم أقواء برب العالمين هم فقراء ولكنهم أغنياء بخالق الأناس أجمعين هم أذلة ولكنهم أعزة لأنهم يلوبون بشما رب العالمين ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون الصحف العالميه الآن تراهن على الحرب بين المجاهدين وعلى تمزيق شملهم وعلى تشتيت كيانهم ويبدو هؤلاء القادة بالصحف الأمريكية صورة لرباني مع حيث مثلاً يصافح بعضهم بعضهم بعضاً بعض وتحتها اليوم عدقاء وغدا يبدأ بينهم الحرب ولكن كما قلت لكم. ضغوط الدول المحيطه ثقل وفتن كثيره ومكائد مكر الليل بمكر النهار يوصل وهؤلاء ليس لهم الا الدعاء بالاسحار يجأرون الى الواحد القهار ان ينجيهم من هؤلاء الاشرار وصمام الامان الثاني بعد اللجوء الى الله وجود شباب ممن تربوا في الدعوة الاسلاميه وعرفوا المكائد العالمية والمؤامرات الدونيه وهم يقفون امامها يقولون انا صخره الوادي اذا هي زوحمت واذا نطقت فانني الجوزاء وكثير من الامور لا يستطيع الإنسان أن يسح بها في مثل هذا الجمع وتعمل في أعناقه وتترك بصماتها في أعناق نفسه تؤكد الحقائق التي طالما أشرنا إليها التربية القاعدة الصلبة، البناء، القيادة الصالحة، وإلا يضيع الجهاد والبلاد وما رأى أعداء الله عز وجل. بعد أن اعلن قبل الآن أن رئيس الدولة محمد نبي. واما رئيس الوزراء احمد شاه لم تنض ساعة بل لم تنض دقائق واذا بالعالم كله يتحرك كأنما حصل في كل بيت انفجار وهرع الناس الى الشارع ليروا لينجوا لن ترضى أمريكا ولا ترضى الصين ولا ترضى إيران ولا ترضى ولا ترضى ماذا لا ترضى لا ترضى أن يكون أحمد شاه رئيسا للوزراء لماذا الحق أنه الجواب الحقيقي لأنه من الاصوليين ولكنهم يقولون لا بد من قاعدة عريضه ولا بد أن يكون الرؤساء من القادة السبعة رئيس الدولة من القادة السبعة ورئيس الوزراء من القادة السبعة وانبرى ذلك الشاب الذي بدأ بتفجير الجهاد وحفظه الله من المؤامرات عبر السنين العشر رغم تكاثرها ومحاولات الاغتيال رغم تواثرها حفظه الله لمثل هذه الايام إن برى حكمة يار يرد على العالم كله قال إن كنتم تريدون رئيسا من القادة السبعة فنحن نرشح سياسا لرعاة الوزراء فبهت الذي كفر وزاد الطين ووجه سهلا إلى نحورهم ورد عليهم بنهايهم قال هذا سياس قائد من قادة المنظمات السبع كل الدنيا تعترف انه قائد من قاده المنظمات فمحمد نبي رئيس للدوله وسياس رئيس للوزراء فأطبقوا افراجهم ولم يلبسوا ببيت شفه ورفعت الجلسه لتدبر المكائد وليوصل النكل كيف يمكنهم ان يستخلصوا الحكم من بين ايدي هؤلاء فكروا فكروا بحل ترضى عنه امريكا قال لهم حكمة يار نحن لم يفرض علينا احد من العالم رأيه واذا فردت علينا قيادة ترضاها امريكا فسأقاتلها كما قاتلت روسيا ان هذه النماذج هذه العينات التي وضعت في الاحماض الامريكيه والغربيه عشر سنين ولم تستطع الحوامض الامريكيه المركزه الساخنه ان تذيب معدنهم او تغير اصالتهم هؤلاء الذين طحنتهم الحروب هل يخشون بعد ذلك بعد أن هزم روسيا هل يخشون من آراء البشر إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأين ما يمر به الوحول هل يضعون أرواحهم على أقفهم وبقدر من الله حفظ هؤلاء الشباب ليوم كريهة وسداد ثقيل. سلاس عدة مرات لم للاعدام وقبل الاعدام بدقائق يؤجل الاعدام إلى الليلة الثانيه الثانية. سطر في جلات وزارة الداخلية أن سياس قد وفن فيه الإعدام وهم يظنون أنه قد وراه الرضام وسوى تحت التراب ولكن رب العزة كان قد أعده ليكون خجرا في حلوقهم إلى, أي إلى ما شاء الله وما يريده الله عز وجل اخيرا وقبل ثلاثه ايام قرع باب القاده السبع ودخل القائد الرباني الشيخ جلال الدين حقاني عليهم وقال انا ممثل لسبعين من مجلس الشورى ان لم تستطيعوا ان تخرجوا بقرار نحن نستطيع ان نخرج بقرار وبادر سييه وقال هات ورقه حتى اوقع لك ارتضي أي حكم تحكمون وألتزن أن يقى قرار تخرجون وتابعه حكمة يار ثم أنضى القادة السبعة على قبول قرار هؤلاء واختار السبعون منهم أربعة عشر وأغلقوا عليهم بابهم ثلاث ليال سويا وحاول بعض الناس أن يقرأوا ابوابهم فخرج عليهم كذلك إذن أو شبل من ابناء الدعوة الإسلامية وقال لن نسمح لأحد أن يدخل مجلسنا هذا وردوا عن الابواب واغلقت الابواب وفي مساء امس خرجت النتيجه كان هؤلاء قد اتفقوا على ان, يحل... على أن يكون الفائز الاول اميرا للبلاد ووزيرا للصحه وزارة الصحه لعزبه والثاني رئيسا للوزراء ووزيرا للمواصلات والثالث كما وزع الوزارات وخرجت النتيجه ان يكون المجدد رئيسا للبلاد او اميرا للبلاد والشيخ سيات رئيسا للوزراء وضمننا صوت واحد عندما سمعت النتيجه فرحت كثيرا لان ابن الدعوه الاسلاميه صمام الأمان للقضية والفترة انتقالية والوزارات التي خرجت الحمد لله لو أخذنا ورقة نحن ووزعناها كما أردنا لا تخرج كما خرجت نحن الآن في مرحلة انتقالية هذه المرحلة الانتقالية تشرف حكومتها على الانتخابات لتاتي بحكومة دائمة خلال ستة أشهر فكل ما جرى إنما هو مؤقت بالإمارة والوزارة ريس يتم الانتخاب ويستقر الامر ويفوز من فاز بجدارة لأن كل حزب من الأحزاب الآن لي من العدب كما للحزب الآخر والحسم للحسان والقرار الأخير لأولئك الذين تشكر الارض ذكرهم امام رب العالمين لاولئك الذين في الداخل وستجري الانتخابات حسب الاحزاب والحزب الذي يفوز هو يأخذ من الوزارة هو يأخذ رعاية الدولة ومن الوزارة بنسبه ما فاز به من الأصوات في الانتقادات في هذه الفترة كان هذا حلا من الله عز وجل وارتحت كثيرا وسجدت لله شكرا لا بد من تجاوز الازمه ولا بد من أن تخرس الالسنه لا بد من أن تكتنى أصوات اليساريين والعلمانيين والماديين في العالم العربي الذين لا زالوا يحلمون بروسيا العظمى ويعتبرون هؤلاء من المعارضه لقد كان الاولى بكل شيوعي في الأرض ان يواري وجهه خجلا لما اصاب امه السيده العظمى روسيا من الجراح المدخنه القاتله ومن الهزات العريفة ومن هك اسطار الهيبة التي كانت تنسج حولها كخلوط العنكبوت لو كان عند كل شيوعي في العرض ضرة من حواء أو قطرة من ندى أو بقية من رجولة لم تحر على أمه، ولكن ولكنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لا بد أن يكون هذا والله هو الذي اختار الحل. اختار هذا الحل لتجاوز الأزمة. وليجمع اعتراف العالم على هذه الدوله ولتحقن الدماء ولتصفى النفوس ولينسق الاخوه ولتتساعد الجبهات وحتى لا تزهق أرواح او تسفك دماءهم او يتساقط شهداء على الطريق الى كابل التي هي قاب قوسين او ادناء ستسقط بيد المجاهدين لقد سجدت وسجد الاخوه الحاضرون معي عندما علمنا النتيجه قالوا أنت راضٍ عن النتيجة؟ قلت نعم أنا راضٍ حتى نتخطى هذه العقبة وهذه الحكومة إنما هي وقتية ترتب للحكومة الدائمة ومطمئن لأن ثمان الأمام موجود ولأن وزارة الدفاع خرجت لأحد أبناء الدعوة الإسلامية ووزارة الداخلية خرجت لعالم جليل وهكذا فكنت أنا مرتاح جدا لهذه النتيجة لأن العالم لن يسكتوا عنكم في هذه المرحله فاذا دخلنا كاب فالامر يهون والقضيه سهله يهمنا في هذه الفتره الا يضيع الاسلام والا يضيع الهدف الاساسي من هذا الجهاد وهو قيام دوله اسلاميه وحكم اسلامي وأن يكون فنان امان على الارواح والاموال والاعراض وهذا موجود من خلال التشكيله القائمه وبعد ذلك فالذي ساق هذه الانتصارات يدخر للمجاهدين ما ما يدور بخلد العالمين من استقرار وأمان مكين إن شاء الله فيا أيها الإخوة عليكم أن تدركوا من أعماق قلوبكم أن الاسلام محارب من كل الدنيا وأدركت بسبب هذا كذلك سبب الضربات الوحشية وحركات العباده القمعية للحركات الإسلامية في العالم الإسلام لأن عناصرها لا تذوب ولأن رؤوسهم لا, رؤوسهم لا تتقطع ولأن هاماتهم لا تذن ولأن أعناقهم لا تخضع ومن هنا أجمعت الدنيا بأسرها على محاربة الدعوات والتجمعات الإسلامية خاصة تلك التي تنادي بإعادة الخلافة إلى ربوع العالمين وأدركت وظيفة النماذج ومهمه الأفضاد في الأمم فكم من فرد بأمه إن إبراهيم كان أمة وكم من فرد قراره يحمل أمة بأموالها وأعرابها ودينها وكم من فرد باع دينه وأمته لقاء كأسراح أو من أجل ابتسامة من أولئك الطغى عمالقة الكفر في الأرض فاعتبروا يا اول الابصار واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ايها الاخوه إن الذي يعيش في جو المعركة يفتح الله عليه التوفيق للإجابة ويسدد الله مسيرته ويؤيد خطاه ويلهم الإجابة وكثيرا وأنا أعيد شريط الذكريات أقول الحمد لله أن المجاهدين لم يطيعوا نصح السياسيين الطيبين في العالم الإسلامي لأن السياسيين والطيبين في العالم الإسلامي لا يستطيعون أن يدركوا الآفاق التي يعيش بها المجاهدون ونهما حاولوا أن يقفزوا فهم في داخل القفص صرعان ما تصطدم رؤوسهم بسقطه فينزلون ويعودون في الاقطار وهؤلاء تحرروا تحرروا من كل العلائق وقطعوا كل الوشائج والوثائق الا وشيجة واحده بقيت متصله برب العالمين تعود لا تقدم الحب خيله إذا الهام لم تسمي الجنوب العلائق ولا ترد الغدران إلا وماؤها من الدم كالريحان تحت الشقائق تعودوا على الموت وألف الصعوبات وأصبحت المشقات جزءا من حياتهم وتجاوز العقبات شيء اساسي في مسيرتهم ولذا يهون عليهم كل شيء يهون عليهم رماني رماني القيم بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من مثالي فصرت إذا أصابتني سهام تكثرت النصال على النصال فهانا وما أبالي بالرزايا لأني من تفعت بأن أبالي هؤلاء مفيرة مباركة لن يتركها رب العالمين وظننا بالله وحسن ظننا به سبحانه أن يحقق هدفهم بعد هذه المسيره الطويله والذين ينتظرون من شعب بكابله في تجار الدماء وفي باعه الاشلاء وفي تجار الحروب وفي المنتفعون والعيون والجواسيس سواء للدوائر المحليه او الدوليه الذين يريدون من شعب بكامله ان يلتقي على قلب رجل واحد وان يأتلفوا على كلمة واحد منهم هؤلاء لا يعرفون التاريخ ولا يدركون طبيعة البشر ويريدون من, الارض من الناس محالا ما دام في الموجود المنتفع والعميل وغير ذلك لا يمكن ان تلتقي كلمه الامه واللقاء والتقاء كلمه الامه بعد ان تم ظلمك الزمام وتصبح قياده مركزيه عندها بالترغيب والترهيب يسمس مقاض الناس ويعودون الى القياده فالسجون موجوده والترهيب مثل الغاء موجود الاسلام بحقه الواضح الناصع موجود ومن لم يرد ان يتبع فهنالك العقوبات تنتظره ولو استطاع احد ان يوحد الناس بالنصائح والارشاد لاستطاعه سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يزعم الناس له ولم يستطع ان يملك ناصيه الجزيره العربيه الا بعد ان خضب شوكه الشرك في مكه وامسك وعندها جاء عام الوفود ودخل الناس في دين الله افواجا فلا تنتظري وحده كامله لشعب بكامله انما هي في هذه الفتره ترقيعات ومحاولات حتى نصل الى الارض الحقيقيه وحتى تقوم الدوله التي يقوم عليها الامناء على الدين والاعراض والدماء واعلموا ان الله صلى وسلم على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما درت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين اللهم مكن للمؤمنين في الأرض اللهم مكن للمؤمنين في الأرض اللهم مكن للمؤمنين في الأرض اللهم, اللهم, اللهم إنا نسألك الفردوس الاعلى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احينا سعداء وأنتنا شهداء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 وفي فلسطين اللهم انصر المجاهدين في المسجد الأقصى اللهم قو شؤطه حانات في الأرض المباركة اللهم طهر أرض الأقصى من ارجاس اليهود واعداء القرود اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي اليمن وفي تشاد وفي ريتليا وفي مصر وفي سوريا وفي السليبين وفي الصومال وفي بورنا وفي كل مكان الله وفي كردستان اللهم ارفع راعة الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جمود القرآن عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تائد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم وستغفره يغفر لكم